ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم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 وَإِن جُون دَناَا لَهُم الغَالِبُون فَتَوََّ عَنْهُم حََّافِي وَأَبَصِرهُم فَسَ فَيُبَصِرون فَ بِعذا بِنَا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَشَاهِ قَطَافُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ